ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قوية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينزلون 111. بغي لهم وما يستطيعون 112. إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين 114. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فَإِنْ نَاوَكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ اللَّطِيفُ